من ابر البر ان تود ود ابيك ابن عمر رضي الله عنهما كان يوما على حمار وعليه عمامه فمر اعرابي فاعطى الاعرابي العمامه واعطاه واعطاه فقالوا له يا ابن عمر ان هذا يرضى باقل من هذا فقال ان اباه كان ودا لعمر وان من ابر البر ود الرجل ود أبيه فأن تصل أصدقاء والديك ولا سيما من الأقارب فهذا آكد فإن هذا من برهما بعد وفاتهما أبوك له أخت كان يحبها جدا فتهتم بها وتحسن إليها هذا من بر أبيك بعد وفاته وهكذا ومن بر الوالد بعد وفاته أن تحرص على صلاح نفسك وعلى الدعاء له أن تحرص على أن تكون صالحا وعلى أن تدعو لأبيك فإن هذا من العمل الذي يأتي للأب في قبره وإن الأب لترفع درجته فيقول أن هذا لي فيقال باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك ومن بره أن تتصدق عنه فإن صدقة الابن عن أبيه وأمه تبلغهما وتنفعهما ومن بره أن تحج عنه بعد أن تكون قد حججت عن نفسك وأن تعتمر عنه بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك فإن هذا ينفعه فهذا هو ما يتعلق ببر الوالدين بعد موتهما فيما يحبرني أما الحديث الذي يذكر في ذلك فهو ضعيف لكن الذي ذكرناه ثابت لا شك فيه نعم. من, حقوق من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين